بسم الله الرحمن الرحيم أثير الحجاز لإنتاج وتوزيع السمعيات والمرئيات تقدم مصحف الحرم المكي الشريف لعام 1433 للهجرة من صلاة التراويح بصوت أئمة المسجد الحرام فضيلة الشيخ عبد الله بن عواد الجهني وفضيلة الشيخ عبد الرحمن ابن عبد العزيز السداس وفضيلة الشيخ سعود ابن براهيم الشريم وفضيلة الشيخ ماهر ابن حمد المعياقي.